بمسألة نزول القرآن وبعد أن أتممنا موضوع المكي والمدني فندخل في هذا الموضوع وهو أسباب النزول أسباب جمع سبب والنزول يسمى النزول أو يسمى التنزل وهذا الموضوع قد ذكره صاحب الإتقان الإمام جلال الدين الصيوطي رحمه الله وعفى ذكره في النوع التاسع من من أنواع الإتقان باسم معرفة سبب النزول والزركشي صاحب البرهان في علوم القرآن ذكره كأول نوع فقال النوع الأول معرفة أسباب النزول وهذا الموضوع قد اعتنى به العلماء عناية فائقة ولم يغفله كل من ألف في علوم القرآن بل جعلوه في باب مستقل في مصنفاتهم وكذلك المفسرون كلما وجدوا سببا لنزول آية ذكروه في موضعه واستندوا إليه في بيانهم لمعنى الآية بل من العلماء من أفرد هذا الموضوع بمؤلف مستقل والمؤلفات المستقلة في هذا عديدة فمن أقدمها ما أفرده الإمام علي بن المديني إمام المحدثين وشيخ العلماء وهو شيخ الإمام البخاري رحمة الله على الجميع وكذلك الواحد ذكره وسماه بأسباب النزول والبن الجوزي أيضا صنف كتابا اسمه أسباب نزول القرآن وابن حجر كذلك العجاب في بيان الأسباب والصيوط لباب النقول في أسباب النزول والكتب في هذا كثيرة وهناك يعني بعض المؤلفات فيها استدراكات وكذلك يعني العلماء المعاصرون كالشيخ مقبل بن هادي الوادي ألف كتابا سماه صحيح أسباب النزول وهو التحقيق لمسألة أسباب النزول والآثار الواردة في ذلك ومن المعلوم أن القرآن نزل لهداية الناس ودعاهم إلى الإيمان بالله وحده وإفراده, وإفراده بالعبادة ودعاهم إلى الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه وفي ذلك كله صلاحهم في الدنيا والآخرة وفي ذلك شرفهم وعزتهم وعموما هذا هو السبب العام لنصول القرآن وهو إفراد الله بالعبادة وكل ما فيه خير للبشرية في الدنيا والآخرة فهذا عموما السبب العام الذي أراده الله عز وجل وهو الغالب في القرآن لأن الأمة محتاجة إلى معرفة العقيدة وتفاصيل الشريعة والأخلاق التي يرضاه الله عز وجل والحلال والحرام الذي أراد الله عز وجل حله والذي أراد حرمته لما في ذلك طبعا من مصلحة علمها من علمها وجهلها من جهلها وكل ما يتعلق بحياتهم ومعيشتهم وأيامهم وما ينفعهم وما يضرهم فهذا كله سبب عام لنزول القرآن والحقيقة أنه الموضوع سبب أسباب النزول لا يتعلق بهذا السبب العام وإنما خصه العلماء بالنظر إلى أن هناك أسبابا خاصة تعلقت بها او نزلت خلالها أو نزلت إثرها آيات بعينها وهذا هو إذن موضع البحث عندنا وهذا الذي يسميه العلماء سبب نزول الآية ولذلك نظر لأنه هو الأقل وهو مهم جدا لهذين السببين يعني لقلته ومكانته وأهميته قد أفرد بالتصنيف كما قدمنا بعض المصنفات في ذلك على عجالة وقبل أن ندخل في هذا الموضوع نعرف ما معنى سبب النزول سبب النزول هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه أو أيام وقوعه فعنما ينزل القرآن تنزل آية أو مجموعة من الآيات كما ذكرنا أو سورة تتحدث عن هذا الموضوع الذي وقعت فيه حادثة تبين حكمه في أيام وقوعه أو يعني في يوم الوقوع يعني وقت الوقوع مباشرة كسؤال ينزل الجواب مباشرة أو تحدث حادثة يأتي الجواب أو في الأيام بعد يوم يومين شهر شهرين المهم أنه بعد زمن زمن معدود فهذا يسمى سبب النزول وحدد العلماء أيام الوقوع أو حين الوقوع لسبب وهو أنه من العلماء من يقول مثلا نزلت هذه الآية بسبب كذا وهم لا يقصدون هذا هذا الأمر لا يقصدون أن سبب النزول المحدد هذا الخاص لا يعني يتجوزون في العبارة ويتساهلون فيها من باب سعة اللغة فقط ولكن ليس هذا الذي يقصدونهم فمن ذلك وهذا المثال يتبين بإذن الله في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قصة أصحاب الفيل قصة قديمة بل حدثت كما ذكر العلماء في سنة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل نزول القرآن ب يعني قبل بداية نزول القرآن بأربعين سنة على هذا هذه الحادثة نزل فيها قرآن فيقول العلماء سبب نزول هذه الصورة هي قدوم أبرها لهدم الكعبة فهل هذا هو المقصود بسبب النزول؟ لا يعني هذه الحادثة وقعت قديما فقول العلماء سبب نزول هذا هذا يعني يعتبر من باب التجوز في العبارة وليس هذا الموضوع الذي نريده الآن إذن موضوعه سبب النزول هو في القضايا الجديدة التي رأاها الصحابة وعايشوها وشاهدوها فمن ذلك مثلا أيضا ما حصل في قصة أصحاب الكهف حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فنزلت الآيات بعد السؤال بخمسة عشر يوما فعموما قد حدد العلماء صور أسباب النزول فقالوا هما صورتان الصورة الأولى أن تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنها ومن ذلك صورة المسد وصورة عبسة وغيرها ويسألونك يعني كل ما جاء يسألونك هذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الجواب أو قصة المجادلة قصة خولة من تفالبة قالت عيشة رضي الله عنها يعني نزل القرآن يعني معنى ما قالته نزل وهي تشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن في شأنها إذن هذه الصورة الأولى أن تحدث حادثة فينزل القرآن بجوابها الثانية أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم فيه وهذا كما قلنا يسألونك ليست حادثة وإنما هذا سؤال فهذا يدخل في الصورة الثانية الصورة الأولى مثالها مثلا نضرب الأمثلة وبالمثال يتضح المقال قال ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقرمين خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفاء فهتف أي نادى بأعلى صوته يا صباحاه أي أنه يجمعهم على أمر مهم في هذا الصباح فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم قالوا ما جربنا عليك إلا صدقاء قال فإني نذير لكم بين عذاب شديد إذن كما صدقتموني في أمور دنياكم فصدقوني في أمور آخرتكم فإني نذير لكم بين عذاب شديد يعني أنذركم أنه إن لم تؤمنوا فإنه لا ليس لكم إلا العذاب فقال أبو لهاب قبحه الله قال تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا أتضيع وقتنا من أجل هذا الكلام تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا فنزلت تبت يد أبي لهاب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب الحديث صحيح مجخرج في الصحيح ومن الأمثلة المشهورة أيضا أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناجي بعض زعماء قريش ويدعوهم إلى الإسلام فجاءه وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله وجعل يناديه ويكرر النداء والرسول صلى الله عليه وسلم مشغول عنه ومقبل على هؤلاء النفر فنزلت سوره عبسه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا راى ابن ام مكتوم بعد ذلك يقول مرحبا بمن اعتبني فيه ربي وقصته مشهوره وهي في يعني في تفسير سوره عبسه احد الصحيح ولا شك في الصحيحين وغيرهما فابن ام مكتوم رجل اعمى وجاء يطلب العلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولاً كان مشغولا بدعوه زعماء قريش ومن المعلوم أن الزعيم منهم لو اسلم فإن قومه جميعا سيسلم وهذا كانت هذه كانت عاده العرب انهم يتبعون زعيمهم ورئيسهم فان اسلم الرئيس اتى بقومه اتى بجميع قومه فهذا خير عظيم اما ابن مكتوف فهو مؤمن فيمكنه أن ينتظر لكن مع ذلك فقد عتبه الله عز وجل وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر الآيات والقصة معروفة والحديث الصحيح ولا شك فيه وحتى بالغ ابن حزم الأندلسي رحمه الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ في هذه القصة قد بالغ ولكنه الله عز وجل عتبه لأنه خلاف الأولى فقط لكنه لم يخطئ ولو قال كنت مكانه لفعلته مثل فعل أو كما قال ومن الأمثلة أيضا أن بعض الصحابة كانوا يواصلون ويتواصلون ويتشاورون مع بعض المنافقين واليهود في بعض مسائل الدنيا وذلك لما بينه من القرابة والحلف والجوار والصحبة فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبلا يعني لا يريدون لكم الخير ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون فالله عز وجل قد بينا لهم حقيقة هؤلاء أنهم لا يريدون لكم الخير ولو كانوا أقرب الناس فالدين والعقيدة هي التي تجمع وهي التي تفرق فهذا يجب أن نفامه جيدا فلا تأت من نصراني يهودي منافق ملحد لا تأمنه على دينك فهو لا يريد لك الخير مهما فعل فابتعد عنه ولو أردت أن تترك فترك خيطا في العمل أو في كذا لكن لا, لا تجعله صديقا ولا تجعله قريبا وتستشيره فهذا لن ينفعك بل سيضرك ولن يخفي حقده ولو أخفاه فإن الله به عليم وسيظهر لك ستظهر لك الأيام أن هذا القرآن قد جاء لبيان عقائد الناس وجاء لبيان حقائق الناس فالذي خلقهم هو أعلم بهم وهذا هذه الصورة الأولى هذه فكرة عامة عن الصورة الأولى وهي أن تحدث حادثة فينزل القرآن ببيانها وبشأنها الصورة الثانية أن يسأل رسول صلى الله عليه وسلم سؤالا معينا عن شيء فيبينه القرآن ويبين أحكامه فمن ذلك يعني ما جاء في قوله تعالى صريحا بينا يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليهكم منه ذكرى يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن المحيظ قل هو أذم فاعتزلوا النساء في المحيظ يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الخبر والميسر قل فيه مائث كبير ومنافع للناس يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآيات وغير ذلك من الآيات وكلها يعقوبها الإجابة عنها ومن الأمثلة التي ذكرناها مسألة المجادلة فقصة سورة المجادلة والمرأة المجادلة هي خولة من تثعلب كما قلنا قد ظاهر منها زوجها أوس بن الصابت رضي الله عنهم فالظهار قال, يعني قال أنت عليك ظهر أمي يعني حرمها على نفسه فذهبت تشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم روى هذا الحديث روته لنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها فقالت التبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع لا كلام خولها بنت فعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت البيوت في ذلك الزمان؟ كانت البيوت صغيرة وكانت السقف مرخفضة ليست سقف عالي فالذي يفعل شيئا يسمعه جاره فالأصوات متقاربة وبع ذلك كانت تتكلم بصوت خافض وعائشة رضي عنه عنها تسمع بعض الكلام ويخفى عليها البعض والله عز وجل هو الذي سمع كل شيء وهو سبحانه السميع العليم فقالت مما قالت مما سمعت عائشة تقول يا رسول الله أكل شبابي أي أضاع شبابي ونثرت له بطني يعني بالأولاد وبالخلفة حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر منه يعني كان ليس له حاجة فيها قالت اللهم إني أشهو إليكم فشكت إلى الله عز وجل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود أمامها لكن الشك وتكون إلى الله هي تشتكيه لأنه ببعوث من الله ليس لي لأن الحل بيده بل الحل والشفاء وكلها بيد الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه كسبب وكأنه يمكن أن يدعو الله عز وجل فيستجيب الله له فقط وهذا يقطع كل أبواب الشرك وأبواب التقرب إلى غير الله فما برحت فلم تغادر مكانها حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إلى آخر الآيات من ذلك أيضا مراواه ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أند سيدهم ألا ترى إلى هذا الصبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير مننا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقايا فقال أنتم خير منه هذا كابل الأشرف اليهودي كانوا يجلونه قال أنت سيدهم هذا الرجل الذي صبور يعني منبتر يعني شتموا النبي صلى الله عليه وسلم بتاع الله عما يقولون قالوا يعني نحن أهل الحجيش وأهل السدان الذي وأهل الضيافة وأهل السقايا نسك الحجاج ونطعمهم ونعتني بهم فكيف يكون هذا أفضل منه؟ فقال قبحه الله قال أنتم خير منها فنزلت إن شانئك هو الأبتر وهذا الحديث قد أخرجه البزار بإسنان صحيحة ومن ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو لا أن يا امرأة كافرة يعني مشركة إني لأرجو لا أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة لأنه اعتاد أنه يحدث الوحيد كان ينزل دائما متتابع فلما غاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقم ليلتين أو ثلاثة لم يقم الليل ولم يسمع الوحي كان مريضا فهذه المرأة قالت يعني شيطانك قد تركك فلم أره يقربك منذ ليلتين أو ثلاثة يعني كأنها تقول أنت عدت إنسان عادي يعني كسالف أمرك سابقا فنزل قوله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى أي الله عز وجل يعني الله عز وجل أقسم بالضحى وأقسم بالليل أقسم بآياته ومخلوقاته وما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك الله وما أبغذك بل هو يحبك ويعينك ويرفعك فهذا عموماً هذه أو هاتان هما الصورتان اللتان يذكرهما العلماء في أسباب النزول العلماء قد أشاروا أيضا إلى كيف يعرف سبب النزول ما هي الطريق إلى ذلك ولا شك أن الطريق لذلك هي الرواية الصحيحة عن من شاهد أو حضر أو سمع سبب هذا النزول فهذه مسألة لا بدخل ولا مجال فيها للرأي والاجتهاد والقياس لأنه يكون بذلك قولا بغير علم وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم والآيات في تحريم القول على الله وأن تقول على الله ما لا تعلم وفي قول تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لذلك قال الواحد رحمه الله قال لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهد التنزيل ووقف على الأسباب وبحثوا عن عملها لذلك فالمرجع الأول هو المرجع الأولي أسباب النزول هو الصحابة رضوان الله عليهم وعبارات الصحابة متنوعة منها الصريح في السببية ومنها غير الصريح فقولهم مثلا سبب النزول كذا أو تحدث الحادثة فيقول الراوي فأنزل الله عز وجل أو فنزلت الآية فهذه عبارة صريحة جازمة في السببية وهي في حكم الموقوف الذي له حكم الرفع موقوف له حكم الرفع أما إن كانت العبارة غير صريحة فهذا فيه نظر كقولهم نزلت هذه الآية في كذا فهذا محتمل قد يكون معناه سبب النزول وقد يكون أن هذا داخل في مضمون الآية وفي معنى الآية أو قد يكون باب التفسير وقد يكون مبيان حكم من الأحكام فمن ذلك حتى نفهم قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أن نشئتم نافع مولى بن عمر قال قرأت ذات يوم النساؤكم حرف لكم فسمعه بن عمر فقال أتدري في من نزلت هذه الآية؟ قلت لا قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن الآية فيها نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن نشئتم كيف ما شئتم؟ فقول هنا نزلت هذه الآية في أتيان النساء في أدبارهم فهذه صيغة محتملة وعرفنا وعلمنا أن هذا مما فهمه عمر بن عمر وليس هذه الصيغة الصريحة وهذا سبب النزول بما صح عن جابر في سبب النزول قال رضي الله عنه كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبولها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشئتم فكيف نجمع نقول أن صيغة جابر رضي الله عنه قال يعني قال الحادثة وقال أنه نزلت من أجل هذه الحادثة ومن أجل قول اليهود ردا على اليهود فهذا هو السبب النزول الصريحة فهذا نص في سبب النزول أما كلام ابن عمر فهو مما يفهم من الآية وهو صحيح فيدخل في الآية فيكون من باب الاستنباط والتفسير لذلك قال ابن تيمية رحمه الله قال قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به طارة سبب النزول ويراد به أحيانا أن ذلك داخل في الآية وإن لم السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا وبعد ذلك ذكر الخلاف في هذا من الصحابة وهل هذا يعتبر مرفوع أو باب التفسير يعني في حكم الرفع وزركشي رحمة الله عليه قال في البرهان قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها فهو بالجلس جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع والموضوع فيه يعني مسائل أخرى وفيه الفوائد فلعلنا إن شاء الله نتركها المرة القادمة نراجع ما اخذناه هذا ارجو ان تسمع هذا الدرس جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك وتوب عليك. والسلام عليكم